اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مسعد الفصل الخامس حملق الرجال القليلون بأعين لا تصدق وقام قومة رجل واحد يا أرض احفظي ما عليك ليلة بيضاء بالصلاة على النبي وأحدقوا به وعلى رأسهم معلم القهوة وصبيه وعانقوه وقبلوا وجنتيه وشد سعيد مهران على أيديهم واحدا فواحد وهو يقول بامتنان أشكرك يا معلم طرزان أشكركم يا أخوان متى؟ أول أمس تفألنا خيرا بأخبار العيد الحمد لله وبقية الجدعان بخير وكل شيء بأوان ولبثوا يتبادلون الأخبار حتى أخذه المعلم إلى أريكته ورجاهم أن يعودوا إلى مجالسهم فعادت القهوة إلى هدوئها لم يتغير شيء كأنه تركها بالأمس الحجرة المستديرة النصبة النحاسية الكراسي الخشبية ذات المقاعد من القش المفتول الزبائن القلائر المعروفون الموزعون في الأركان يحتسون الشاي ويعقدون الصفقات ومن خلال النافذة الكبيرة والباب لاح الخلاء شاملا متراميا إلى غير نهاية والظلام كثيفا لا تخففه بارقة والصمت مهيبا عدا ضحكات متقطعة يرمي بها الهواء من الخارج وجرى تيار جارف منعش ما بين الباب والنافذة يحمل طابع الصحراء من القوة والنقاء تناول سعيد الشاي من الصبي ثم رفعه إذا فيه قبل أن يبرد وما نحو المعلم متسائلا كيف حال الشغل فلوى ترزان شفته السفلى، في وقال ندر من يعتمد عليه من الرجال لما كفل الشر تنبل كأنه موظف حكومة فندت عنه نفخة ساخرة وقال اتنبل على أي حال خير من الخائن بسبب خائن دخلت السجن يا معلم يا لطف الله فحدجه بنظرة نافذة متسائلا ألم تسمع بالخبر فهز المعلم رأسه في أسف ولاذ بصمت مبين فهمس سعيد في أذنه يلزمني مسدس جيد فقال طرزان بلا تردد تحت أمرك فربت على منكبه شاكرا ثم قال بشيء من الارتباك لكن ليس فوضع إصبعه الغريض على شفتيه قاطعا كلامه في عتاب وهو يقول لا عايش من أحوجك إلى اعتذار واتى على ما في القدح في ارتياح ثم قام ماضيا إلى النافذة وقف وراءها ناصبا قامته النحيلة المفتولة المتوسطة الطول فبسط الهواء جناحي جاكتاته كشراع ومد البصر إلى الخلاء المنتشر على الأرض المفعم بالظلام فتبدت النجوم في السماء الصافية كالرمال وكأن القهوة جزيرة في محيط أو طيارة في سماء وفي أسفل الهضبة التي تقوم عليها القهوة تحركت السجائل كالنجوم في أيدي الجالسين في الظلمة من رواد الهواء وعند الافق الغربي لاحت أنوار العباسيه بعيده جدا يشعر بعدها بمدى توغل القهوه في الصحراء واطل من النافذه فصعدت اليه اصوات الجالسين حول الهضبه النازحين الى الصحراء طلبا للهدوء والراحه وانحدر اليهم صبي القهوه حاملا مرجله تتوهج جمراتها ويتطاير منها الشرر متقطقا واحتدم السمر تتخلله الضحكات وقال صوت يافع ملتذا بالحديث فيما بدا دلوني على مكان واحد في الأرض ينعم بالطمأنينة فأجابه آخر متحديا هذا المجلس ألا ينعم مجلسنا بالطمأنينة؟ تقول الآن وهذه هي المأساة لم نلعن القلق والمخاوف ألا تعفين في النهاية من التفكير في المستقبل؟ إذا فأنت عدو للسلام والاستقرار إذا كان حبل المشنقة حول عنقك فالطبيعي أن تخشى الاستقرار هذه مسألة خاصة يمكن معالجتها فيما بينك وبين عشماوي أنتم تثرثرون في هناء لأنكم في حمى الظلام والصحراء ولكنكم لن تلبثوا أن تعودوا إلى المدينة فما الفائدة المأساة الحقيقية هي أن عدونا هو صديقنا في الوقت نفسه أبدا المأساة الحقيقية هي أن صديقنا هو عدونا بل إننا جبناء لما لا نعترف بهذا؟ ربما ولكن كيف تتأتى لنا الشجاعة في هذا العصر الشجاعة هي الشجاعة والموت هو الموت الظلام والصحراء هي هذا كله يا له من سمر ماذا يقصدون؟ لكنك شعرت بأنهم يعبرون عن حالك على نحو ما؟ نعم على نحو غمض كأسرار هذا الليل أنت أيضا كانت لك يا فاعة متوثبة والقلب سكران برحيق الحماس والسلاح تحصل عليه للجهاد لا للاغتيال ورأى هذه الهضبة التي تقوم عليها القهوة كان فتية يتدربون على القتال بثياب رثة وضمائر نقية وساكن القصر رقم 19 على رأسهم على رأسهم ويمرن ويلقي بالحكم المسدس أهم من الرغيف يا سعيد مهران. المسدس أهم من حلقة الذكر التي تجري إليها وراء أبيك وذات مساء سألك سعيد ماذا يحتاج الفتى في هذا الوطن ثم أجاب غير منتظر جوابك إلى المسدس والكتاب المسدس يتكفل بالماضي والكتاب للمستقبل تدرب وقرأ ووجه وهو يقهقه في بيت الطلبة قائلا سرقت؟ هل امتدت يدك إلى السرقة حقا؟ برافو كي يتخفف المغتصبون من بعض ذنبهم إنه عمل مشروع يا سعيد لا تشك في ذلك وشهد هذا الخلاء مهارتك. قالوا إنك الموت نفسه وإن طلقتك لا تخيب وأغمض عينيه مستسلما للهواء النقي وإذا بيد توضع على كتفه فالتفت وراءه فراى المعلم طرزان مادن يده الأخرى بالمسدس وهو يقول نار على عدوك بإذن الله فتناوله ومضى يتفحصه ويختبره ثم سأله بكم يا معلم هدية كلا كل ما أرجوه أن تمهلني إلى ميسره كم طلق تحتاج وعاد معا متجهين نحو أريكة المعلم وعندما مر بباب القهوة لعلعت في الخارج ضحكة أنثوية فضحك المعلم ترازان وقال نور ألا تذكرها نظر سعيد للظلام خارج الباب فلم ير شيئا وتساءل أما زالت تجيء إلى هنا من حين لآخر ستفرح لرؤيتك. صيدة طبعا ولد ابن صاحب مصنع حلوة ولما جلس على الأريكة نادى المعلم صبيه وقال له فصنعت لطافة قل نور أن تأتي لتأتي ليرى ماذا فعل الزمان بها التي عبثا أرادت امتلاك قلبه قلبك الذي كان ملكا خالصا للخائنة وليس اقسى على القلب من أن يروم قلبا أصم عندما تخاطب البلابل حجرا أو تداعب النسمة أسنانا مدببة حتى هداياها إليه كان يهديها إلى نبوي عليش وربت المسدس وهو مستكن في جيبه وعض على أسنانه وظهرت نور عند الباب غير متوقعة للمفاجأة التي تنتظرها فلما راته توقفت على بعد خطوات في ذهول ونظر إليها باسما وفي إمعان بدت أنحل مما كانت واختفى وجهها تماما تحت المساحيق الدسمة ونطق بالإغراء فستان أبيض انطلقت منه الأذرع والسيقان بلا حرج وقد شد حول جسدها كالمطاط حتى صرخت تهتك وعربد شعر راسها القصير في تيار الهواء وسرعان ما هرعت إليه حتى تلاقت الأيدي وهي تقول حمد لله على سلامتك وضحكت ضحكه عصبية تداري بها تأثرها ثم اندست بينه وبين المعلم طرزان كيف حالك يا نور؟ فأجاب طرزان باسما هي كما ترى نور ونور وقالت المرأة بخير وأنت صحتك عال لكن عينيك أنا أعرفك وأنت غضبان فتساءل باسما كيف؟ لا أدري كيف أقول نظرة محمرة وانظار يتحرك في شفتيك ضحك ثم قال بأسف سيأتي صاحبك ليأخذك فقالت وهي تهز رأسها لتزيح خصلة شعر عن عينيها إنه لا يعرف رأسه من رجليه على أي حال فأنت مقيدة به فرمته بنظرة ماكرة وهي تتساءل أتحب أن أدفنه في الرمال؟ ليس الليلة سنلتقي فيما بعد ثم بشيء من الاهتمام قيل أنه نقطة نعم وسنذهب بسيارته إلى مدفن الشهيد فهو يحب الخلاء وتجلت في عينيه نظرة اهتمام لم تخفى عليها وتساءل وكأنما يحدث نفسه يحب الخلاء عند مدفن الشهيد اضطرب جفناها وازداد اضطرابها عندما التقت عينهما ثم تساءلت في عتاب رأيت أنك لا تفكر فيه؟ وهو لا يكاد يلقي بالا إلى عتابها لما أنت عزيزة جدا بل أنت تفكر في اللقطة فابتسم قائلا إنه ضمن تفكيري فيك فقالت بقلق إن انكشف امري ضعت أبوه قوي وأهله كالنمل. هل أنت في حاجة إلى النقود في أشد حاجة إلى السيارة وقام وهو يقرص خدها برقة ويقول كوني طبيعية جدا لن يحدث شيء مما تخافين. ولن تتجه إليك الظنون لست طفلاً وسوف نلتقي بعد ذلك أكثر مما تتصورين للمزيد حمل أبليكيشن لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي دوت كوم